يا من هو في أحده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في فيه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزته عظيم يا من هو في عظامته مجيد يا من هو في مجدي حميد سبحانك يا لا إله إلا الامان الامان اجرنا من النار.